بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا رسالة في الرد على الرافضه تأليف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي مكة المكرمة يقرأها عليكم احمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإنه في أثناء تصوير مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز لبعض المخطوطات في مكتبة الأوقاف في بغداد عثرنا على مجموع فيه رسائل كثيرة لبعض أئمة الحنابلة كابن تيمية وابن عجب رحمهما الله وضمن هذا المجموع رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه الرسالة الرد على الرافضة كانت إحدى الرسائل التي لفتت نظري لأهميتها فعقدت العزم على القيام بتحقيقها ولما كانت فريدة ولم أستطع العثور على نسخة أخرى لها فقد عمدت إلى تصحيحها وتخريج أحاديثها وتتبع نصوصها سواء اخذت هذه النصوص من مصادر سنية او شيعية ولما كانت مصادر الشيعة غير متوفرة فقد عمدت الى المخطوط منها في مكة المكرمة ثم الى ما وصلت اليه يدي من كتبهم المطبوعة خاصة الفقهية منها ثم اني على ضيق من الوقت كلفت احد زملائي الباحث في مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي الذي قضى إجازة عيد الفطر في العراق أي تتبع بعض مصادر الشيعة الهامة التي أشار إليها الشيخ في رسالته فكان نعم المساعد وجزاه الله خيرا هذا وقد كنت حريصا أن أثبت ما في هذه الرسالة من عناوين على شكل مطالب سواء كانت من أصل التأليف أو من تبويبات الناسخ وهو الأرجح وكذلك المقدمة القصيرة التي حمد الله فيها وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة أما بعد فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هامش في الأصل فهذا مختصر جل من النواقض وهو من كلام الناسخ انتهى الهامش للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات الإيمان بالله وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان نسأل الله العفو عن الافتتان من قبائحهم مطلب الوصية بالخلافة إن مفيدهم ابن المعلم هامش مفيدهم يقصد المفيد محمد ابن محمد ويعرف بابن المعلم انتهت إليه رئاسة الشيعة قال الذهبي أكثر من الطعن على السلف وكانت له صولة في دولة عضد الدولة انظر ميزان الاعتدال الجزء الرابع صفحة الثلاثين والإعلام الجزء السابع الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئتين انتهى الهامش إن مفيده مبنى المعلم قال في كتابه روضة الواعظين هامش انظر الجزء الأول الصفحة التاسعة والثمانين إلى التسعين ومؤلف الكتاب هو محمد بن الفتال توفي سنة خمسمائة وثمانية انتهى الهامش قال في كتابه روضة الواعظين إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي جبريل إن الله بغض اصحابي لعلي إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعف لي ربي هامش في الأصل فاستعفي بإثبات الياء انتهى الهمج فاستعفي لي ربي فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى فأنزله الله تعالى مرة أخرى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشدد عليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه هامش في الأصل سواء انتهى الهامش من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم موال موالاه وعاد من عاداه انتهى فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبه الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه ولا يصح منه إلا من كنت مولاه هامش في الأصل كنت آه انتهى الهامش ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك إذ فيه اتهام المعصون قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو نقص ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بيته وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه هامش في الأصل به ورسوله أصحابه انتهى الهامش ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح هامش كلمة من زائدة هنا انتهى الهامش قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم تراهم, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 هامش سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون انتهى الهامش واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس هامش المائدة الآية السابعة والستون انتهى الهامش قبل ذلك كما هو معلوم بديهة واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص ونقصه كفر وإن فيه كذبا على الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استحل ذلك فقد كفر ومن يستحل ذلك فقد تفسق وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصله ولو كان نصا لدعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد ودعوى ادعائها باطل ضرورة هامش في الأصل ودعاها انتهى الهامش ودعوى علمه يكون نصا على خلافته وترك ادعائها تقيه أبطل من ان يبطل ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين مع أنه من أشجع الناس وأقواهم مطلب إنكار خلافة الخلفاء ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه هامش رجال الكشي الصفحة الحادية والستون منهاج الكرامة الرابعة والتسعون والمئة إلى الثانية بعد المئتين انتهى الهامش وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت كعلي رضي الله عنه وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هامش آل عمران الصفحة العاشرة بعد المئة انتهى الهامش إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بايذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا سبحانك هذا افتراء عظيم ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تخسر ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدراؤه كفر ما أضيع صنيع, ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي هامش لعله جمهور أصحاب النبي انتهى الهامش يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه والنقل المتواتر يؤيد ذلك فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير لكن الله أشقاهم فخذ لهم بالتكلم في أنصار الدين كل ميسر لما خلق له هامش؟ كلمة له مزيدة انتهى الهامش عن علي رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا قال إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه رواه الدارقطني هامش الصواعق المحرقة الصفحة السابعة والأربعون انتهى الهامش وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه هامش لعل الشيخ استعمل هذه الكلمة حسب السياق وإلا فهي خلافة انتهى الهامش وعن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه البخاري ومسلم هامش صحيح البخاري الجزء الثاني الصفحة السابعة والتسعون والمئة ومسلم الجزء الرابع الصفحة السادسة والخمسون والثمانمائة بعد الألف إلى السابعة والخمسين والثمانمائة بعد الألف انتهى الهامش وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال تعودين فقالت يا رسول الله إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت فقال إن جئت فلم تجديني فاتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي رواه ابن عساكر هامش الصوائق المحرقة الصفحة العشرون انتهى الهامش وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف اثنى عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا رواه البغوي بسند حسن هامش كنز العمال الصفحة الخامسة والخمسون والمئة صفوة الصفوة الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثون والمئتان انتهى الهامش وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رواه أحمد والتميذي وحسنة وحسنه ابن ماجه والحاكم وصححه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود. هامش سنن ابن ماجه الجزء الأول الصفحة السابعة والثلاثون. الترمذي الجزء الخامس الصفحة التاسعة بعد الستمائة. المستدرك الجزء الثالث الصفحة الخامسة والسبعون. انتهى الهامش. والحاكم عن ابن مسعود وعن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمسكوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه رواه أحمد وغيره هامش المستدرك الجزء الثالث الصفحة الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون مسند أحمد الجزء الخامس الصفحة الخامسة والثمانون والثلاثمائة وفيهما وما حدثكم به انتهى الهامش وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رواه ابن عدي هامش الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسون انتهى الهامش وعنه بعثني بن المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله من ندفع صدقاتنا بعدك فقال إلى أبي بكر رواه الحاكم وصححه هامش المستدرك الجزء الثالث الصفحة السابعة والسبعون انتهى الهامش وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابه فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هامش في الأصل أن يتمنى متمني بإثبات الياء انتهى الهامش رواه مسلم وأحمد هامش صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة السابعة والخمسون والثمانمائة بعد الألف مسند أحمد الجزء السادس الصفحة السادسة بعد المئة انتهى الهامش وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثة فأبى الله إلا تقديم أبي بكر وفي رواية زيادة ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء رواه الدارقطني الخطيب والخطيب وابن عساكر هامش جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسون تاريخ بغداد الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة عشر بعد المئتين وعنده فأبى علي إلا تقديم انتهى الهامش وعن سفينه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر ضع حجرك إلى جان إلى جنب حجري ثم قال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدي رواه ابن حبان قال أبو زرع اسناده قوي لا بأس به والحاكم وصححه البيهقي هامش كنز العمال الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون والمئة مجمع الزوائد الجزء الخامس الصفحة السادسة والسبعون والمئة المطالب العالية الجزء الرابع الصفحة الثامنة عشرة انتهى الهامش رؤيا في تفسير قوله تعالى واذ سر النبي الى بعض ازواجه هامش سورة التحريم الاية الثالثة انتهى الهامش الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هامش مجمع الزوائد الجزء الثالث الصفحة الثامنة والسبعون والمئة تفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحة التسعون والثلاثمئة انتهى الهامش قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك هم أصحاب النار وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون هامش البقرة الصفحة السابعة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش لأنه هو الذي جاهد أهل الردة قوله تعالى قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية هامش سورة الفتح الآية السادسة عشرة انتهى الهامش لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم سورة النور الآية الخامسة والخمسون وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكان خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله تعالى هامش في الأصل خليفين انتهى الهامش وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون هامش المستدرك الجزء الثالث الصفحة الحادية والسبعون مسند أحمد الجزء الخامس الصفحة العشرون والمئتان سنن الترمذي الجزء الرابع الصفحة الثانية بعد الخمسمائة وفي بعض الروايات خلافة رحمة وفي بعضها خلافة النبوة هامش مسند أحمد الجزء الخامس الصفحة الخمسون سنن أبي داود الجزء الثاني الصفحة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة انتهى الهامش وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس هامش سنن الترمذي الجزء الخامس الصفحة الثالثة عشرة بعد الستمائة انتهى الهامش وهذا التقديم من أقوى إمارات حقيقة خلافة الصديق وبه استدل أجلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة هامش في الأصل وما تشاكلها انتهى الهامش تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم ومنها أنه روى الكشي هامش رجال الكشي الصفحة الثانية عشرة والثالثة عشرة انتهى الهامش ومنها أنه روى الكشي ومنهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة المقداد وحذيفة وسلمان وابو ذر رضي الله عنهم فقيل له كيف حال عمار بن ياسر قال حاف حيصة ثم رجع هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت وهم لا يقولون بذلك وهذا هدم لأساس الدين لأن أساسه القرآن والحديث فإذا فرض اتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم فقالوا كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو خمسة أو ستة أنفس منهم لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموص وهو الموص به فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه وتجوز كتمان ما عورض به القرآن. وتجوز تغيير القرآن وتخالف قوله تعالى رضي الله عن المؤمنين سورة الفتح الآية الثامنة عشرة وقول وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه البينه الآية الثامنة وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده وكل وعد الله الحسنى الحديد الآية العاشرة وقوله في حق المهاجرين والأنصار اولئك هم الصادقون الحشر الآية الثامنة وقوله واولئك هم المفلحون الحشر الآية التاسعة وقوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس البقرة الآية الثالثة والستون والمئة وقوله كنتم خير امه اخرجت للناس ال عمران الايه العاشره بعد المئه وغير ذلك من من الايات والاحاديث الناصه على افضليه الصحابة واستقامتهم على الدين ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ما اشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لسحبه رسوله ونصرة دينه مطلب دعواهم نقص القرآن ومنها ما ذكروه في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعليا صهرك فأسقطها بحسد اشتراك الصهرية قالوا وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربة هامش فصل الخطاب الصفحة الثمانون والمئة بصائر الدرجات عن الحويزي الجزء الخامس الصفحة الثالثة والستمائة الخامسة والستمائة الخطوط العريضة الصفحة الثانية عشرة مختصر التحفة الاثنى عشرية الصفحة الحادية والثلاثون انتهى الهامش قيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان كل سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف سموا إحداهما سورة النورين وأخرى سورة الولاء هامش فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الصفحة الثمانون والمئة تذكرة الآئمة الصفحة الثامنة عشر والثلاثمئة انتهى الهامش يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي حيث رضوا بذلك فهي كالتي قبلها في المفاسد وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد سورة فصلت الآية الثانية والأربعون وقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل وما أخبث قول قوم يهدمون دينهم روى البخاري أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين هامش صحيح البخاري الجزء الثالث الصفحة الخامسة والستون والمئة انتهى الهامش مطلب السب ومنها ايجابهم سب الصحابة لا سيما الخلفاء الثلاثة نعوذ بالله روى في كتبهم المعتبره عندهم رجل من اتباع شامل الاحول انه قال كنت يوما عند ابي عبد الله جعفر بن محمد فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان فقال يا ابن رسول الله خط أحدهما وبكل غرزة إبرة وحط الله الأكبر وخط الآخر وبكل غرزة إبرة لعنت الأبعد أبي بكر وعمر هامش في الأصل أبا بكر انتهى الهامش رضي الله عنهما ثم نظرت لك ما أحببته لك منهما فما تحبه خذه وما لا تحبه عده فقال الصادق أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر وأردد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر فانظر إلى هؤلاء الكذبه الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس البقره الثالثة والستون والمئة فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ال عمران العاشرة بعد المئة فإذا لم يكن اصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التوبة الآية المئة ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره الفتح الآية الثامنة عشرة وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم, سيماهم في وجوههم من أثر السجود الفتح الآية التاسعة والعشرون كيف يجوز سب من يمدحه ربه وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحديد الايه العاشره ومن وعده سيده الجنه كيف يسب وقال تعالى للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون يابتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هامش الحش الآية الثامنة انتهى الهامش وقال في الأنصار فأولئك هم المفلحون الحش الآية التاسعة والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله به من إكرامهم ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم ومكذبه كافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون روه مسلم هامش صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة الحادية بعد الألف انتهى الهامش انتهى الوجه الأول